الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى الانبياء الأنبياء وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين أجمعين وعلى من تبع أبو الى إلى يوم الدين أما بعد واصلوا من باب كان او في باب كان وأخوتها عند المصنف رحمه الله قال وهي ها؟ وهي ثلاثة عشر لا تكلمنا عنها بعده كان أخوتها إذن ماذا تفعل قال نعم إذن قال المصنف رحمه الله فيرفعنا المفتدى اسم الله وينصبنا الخبر خبرا خبرا لها إذن كان أخواتها عملها هو ماذا ازاله الرفع الاول في الجمله الاسميه والمجيء برفع جديد للاسم للمبتدا ويسمى اسمها ونصب للخبر ويسمى خبره اذا كان واخواتها اذا دخلت على مبتدا فترفعه وتتغير الان تتغير تسميه كان كان الله قديا كان زيد قائما إذن الله اسم كان كان ماذا يعرب قبل هذا الله قدير أنا أقول الله مبتدى مرفوع ورفعه ضمة وكان مرفوعا بالابتداء أنا أقول الله اسم كان مرفوع بها ليس بالابتداء مرفوع بها واضح ورفعه ضمة ظهر على آخر قدير كانت قدير في جملة اسمية الله قدير كان يعرفها كذا قدير خبر مرفوع بالمبتدى ورفع الضم الظهر على آخرين الآن صار خبر اللي كان فنقول قديرا خبر كان منصوب بها واضح ورصب فتحة ظاهرة على آخرين وقل هذا مثل في جميع أخوات كان تقول زيد إذن أصبح زيد قائما واضح أصبح زيد قائما وليس زيد قائما وما زال زيد قائما وبات زيد قائما وظل زيد قائما وظل زيد قائما وأمس زيد قائما وصار زيد قائما وهكذا ومنفك فك زيد قائما وما فتئ زيد قائما وما برح زيد قائما وما دام زيد قائما كلها تقول زيد خائس الناسخ مرفوع ورفعه الضمة وقائما خبر الناسخ منصوب نصبح الفتح فاظح وهكذا إذن هذا بين المصنف رحمه الله في هذا الجزء من الكلام حكم ماذا او عمل الناسخ كان واخواته بعد هذا ماذا قال قبل هذا يعني لو ناتي بامثله من القران في في النواسخ نحاول نتدرب على الاعراب كثير جدا كان لا اسمع كان الناس ليس رأس ربع هذا رأس ليس رأس كان الناس أمة واحده كان الناس من يعرف ماذا قلت كان الناس كان الناس كان فعل ماضي كان فعل ماضي ناقص كان فعل ماضي ناقص لا واضح كان هكذا فعل ماض ناقص واضح مبني على الفتح ها لا محل له من الإعراب واضح لا محل له من الإعراب الناس اسم كان احسنت الناس اسم كان مرفوع بها ورفعه ها الظاهرة الظاهره او المقدره على اخره احسنت امه نعم ذكرتها من قبل كلمت عنها من قبل لا محل له من أعراب هل له محل من أعراب كان هل هو مبتدا هل هو خبر هل هو فاعل هل هو مفعل به هل, هل هو حال أليئ هو شيء لهم من هذه الامور إذن لا محل له من أعراب واضح محل الناس فعل محل الأمة خبر ها لا ليس كل افعال جاء زيد يمشي فيمشي محله ماذا حال نقول جمله فعلي في محل نصب حال نفون لكن هذا كان الافعال الماضيه كلها ليس لها محل من العرب كل افعال الماضيه ليس لها محل من العرب كل الحروف ليس لها محل من العرب نفون الان اذا الناس اسم كان امه خابت انا انصاره بيبي بيبي كان فتقول بيبي كان سيقول بيكان ثم ترد فقال بها ففخت فالتقى فالتقى فالتقت الباء بالباء لا باس ايه بها منصوب بها ونصبه Fethaun, ظاهرة على آخره واحدة أو واحدة أو واحدة كيف إذا كان هذا خبر هذا خبر هل يجوز أن نقول كان الناس واحدة لما قلنا تعدد الخبر قلنا وهو الغفور الودود الغفور خبر اول الودود خبر ثاني يجوز ان نقول وهو الغفور ويجوز ان نقول وهو الودود واضح هنا هل يجوز ان نخبر عن واحده للناس هذا جمع وهذا مفرد واضح كان الناس امه كيف حال حال مين أه؟ لماذا حال الحال من الناس ام من ماذا الحال صاحبها اين أم. الامه الامه جميل طيب هذا الحال صاحب الحال لا بد ان يكون معرفه هل هو معرفه أمة معرفة معرفه ناكره لماذا لا تقولون صفه ها نعم صفه وكفى الله موضوع انشر القتال ها امه واحده اليست صفه اتصال هذه الامه بماذا ها بالوحدة أم بالوحدانية؟ بالوحدانية. ها؟ بالوحدة. بالوحدتي. أليس وحداني؟ مثال آخر؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وهو على كل شيء قدر. ولكن مثال ما زال أيضا في هناك البق زيادة البق فلما مثلا ليست هناك لا بس إذا نتحدث عنه أليس الله بكاف عبده سلام ها حسين الهمزة ها الهمزة أو أليس كلها واحدة كيف نعرب كيف نعرب ها شرع تحدثوا يا أه ها الهمزة للاستفهام ليس المحل للعب الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعرابي ليس من أخوات كان فعل ماضي ناقص احسنت صحيح it true or not? In the past, it is not a case. Is it نعم أحسنت وتقولون لا تقولوا لي شيء بعد اسم كان أنا سأقول لكم إنه سبوي اسم كان ها مرفوع منصوب ما شاء الله انا حتى يظهر لهم ما ما أقوله مرفوع ورفعه الله انت بكاف عبده <تصفيق> اسم كان احنا ماذا قلنا اسم <تصفيق> ليس ما قال كان هو كان هو لم يتعشى بعد هذا خلط بين كان وليس <تصفيق> اذا اسم كان آه ليس سبحان الله دب ختنا كان هذا اسم ليس مرفوع رفعه كذا الى اخره الان الارض بكاف الله أكبر لقد عزم سراج الدين على فتح القدس الباء حرف جر فقط مبني على الكسر فقط زدنا شيئا زدنا شيئا اكثر من هذا مهم ضروري جدا نحتاجه اليس الله كافيا عبده اليس الله بكاف عبده اليس الله باحكم الحاكمين اليس الله احكم الحاكمين ها زائد. حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الاعراب زائد معناه أنه يؤثر في اللف لا يؤثر في المحل لأن حرف جر الأصلي ماذا يفعل؟ يجر ما بعده ونقول فيما بعده اسم مجرور بالباء وجره الكسر الله على اخره لكن حرف جر الزائد نقول اسم مجرور لكن نعربه كما هو في محله. يبقى إذا كان مبتدأ هو مبتدأ إذا كان خبر هو خبر إذا كان فعل هو فعل وهكذا. واضح؟ الآن كاف فهذا حرف جر زائد والشبيه الزائد يؤثر في اللفظ. لا يؤثر في المحل في المعنى. إذن الكاف كيف نعربها؟ اسم؟ مجرى. قلت حرف جر هذا زائد مش أصلي. احسنت خبر ليس وإذا قلت لكم اليس الله كافيا فنقول في ماذا ماذا بقيه كافي ماذا نقول عنه لعرب نقول خبر ليس منصوب ونصبه فتحة أين الفتحه ها مقدره لا لا لا مقدرة. اذا قلت مقدره فانتظر سؤال ما مانع من ما, ما المانع من ظهورها مانع من ظهورها هنا قبل هذا مقدر عفوا على الياء المحذوفه واضح هذه المحذوفه بسبب تنوين هو منعن من ظهورها المحل اين المحل المحل هو الياء المحل هو الياء والمحل حذف حسين حسين تنسي هنا منع ظهور لا ننتفق الان محل الاعراب اين هو الفاء ملياء ملياء باتفاق الآن الان اذا لما لم يظهر النصب على الياء واضح لدخول حرف الجر دخول حرف الجر والدخول دخول حرف الجر على المنقوص ماذا يجعله اذا كان لم يكن معرفا او مضافا ماذا يصير تحذف الياء التي هي محل الاعراب وسبب الحذف هو التقاء الساكنين سبب الحذف هو التقاء الساكنين ها اي سكون التنوين وسكون الياء واضحه سكون التنوين وسكون الياء فتحذف الياء ويصير الان تنوين علما على الفاء فمنع من اشتغال المحل الاولى ان لا نقول ما ننظرش المحل واضح لا الاولى ان نقول مقدره على الياء المحذوفه بسبب التقاء السكينة او بسبب التنوين هكذا واضح لان الحقل المحل لم يشتغل بحاله حافظ الجر زائد وين كان في الحقل المحل هذا المحل اعراب اللي هو الياء الاصل ان الكسر تظهر عليه ولكن تمتنع كسرة من الظهور عليه للثقل قاضي بقاضي مررت بالقاضي لا تظهر الكسره للثقل مفهوم؟ واضح أن السلام أو لا الآن أنا أعرف ما سألق على ما قلت ما هو مشهور ما هو مشهور من اعراب المعربين مجرور لفظا مرفوع محلا او منصوب محلا هذا إعراب فيه نقص فيه تقصير يقولون في مثلا يعني اسهل من هذا هذا في شويه صعوبه يقولون مثلا في هل ترى هل ترى من فطور هذه من حفظ الزائد واضح فطور اصل هل ترى فطورا الآن الان فطور هذا ماذا مفعول فيه مفعول مفعول به لو قلنا مفعول به يقولون منصوب ماذا محلا مجرور ماذا لفظا منصوب محل مجرور لفظا هذا العرب هو هذا كذلك مشهور كثير جدا لكن الاصح و والأولى لأن فيما نحن نعرب والاعراب معناها الإظهار والإبانة واضح والإفصاح عما طرأ عن الكلمة أو عن الكلمة فنقول فطور مفعول به منصوب واضحها منصوب ونصبه ماذا؟ فتحه هذه فتحه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل الذي هو الراء بحركه حرف الجر من متى نقول هذا الاعراب نقول يعني هذا الاعراب الذي ذكرته لكم الان وهو الصحيح اذا كان الكلمه ليست مبنيه معربه فال الكلمه ليست مبنيه معربه نقول عن الاعراب المحلي في الامور مبنيه فنقول هذا جاء هذا الرجل نقول هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع فاعل لنفرق بين هذا وذاك هذا وجه و وجه اخرى لان الفطور هذا ماذا كلمة معربة يظهر عليها الجر ويظهر عليها الرفع ويظهر عليها النصف فهم؟ فلنأتي لأعرب محل هنا لأن من سمة الكلمة هذه أنها معربة ويظهر عليها الاعراب وقد قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديراً أو غفظاً فذل حدقتني يعني أن الإعراب ماذا؟ تغيير في آخر الكلمة وحتى نظهر هذا التغيير لابد أن نعرب الإعراب الذي يوافق هذا هذا المعنى واضح واضح إذن نكتب هذا القدر من الأنثلة قد طال بنا المقام أو المقام طال بنا المقام أو طال بنا المقام المقام او المقام ها كلاهما المقام من فعل اقام والمقام من الفعل قام واضح هذا مصدر ميمي من الفعل الثلاثي قام وهذا مصدر ميمي يعني مصدر المصدر, المصدر ميمي هو المصدر الأسلي سواء في المعنى بمعنى المقام اقام في البلد مقاما طويلة وقام واضح فرق بينهما اقام وقام ليس كذلك هذه همزة تعذية قام الرجل واضح طويلا اقام الرجل ابنه طويلا فقامه اي افعله واضح فرق به فنقول طال المقام طال المقام رأيت الفائدة الصرف نعم مما يقولون مقام الشهيد في الجنه مقمم الوسائل احسن ها الوسائل احسن الوسائل احسن ايت بعد ان بين المصنف رحمه الله حكمه او عمل كان واخواتها وضرب لنا مثالا بقوله تعالى كان ربك قدير بعد هذا ماذا قال قاد يتوسط الخبر وقد الخبر لا اله الا الله هذه مساله وان كانت بسيطه لكنها فيها تشابك فيها نوع من التعقيد في التفصيل بين ما يسبقه من نفي وما لا يسبقه من نفي واضح قال وقد يتوسط الخبر سواء أو اولا قال وقد يتوسط قوله وقد يتوسط هذا دليل على ان الاصل في الخبر الا الا يتوسط الاصل في الخبر الا يتوسط لكن من يتوسط ماذا يتوسط من فعل وسط ها يتفعل تفعل توسط ليس وسط توسط تفعل توسط ها اي جاء بين هذا وهذا توسط القومه اي بينهم واضح ها جلس بينهم جلس توسط القومه في الجلوس اي جلس بينه اذا توسط الخبر يتموسط ماذا الخبر عندنا كلمه جمله اسميه عندنا الناسخ كان مثلا وعندنا المبتدا زيد وعندنا الخبر قائم واضح ها الخبر قال وقد يتوسط الخبر هذا الخبر اذا ماذا يبقى اذا تحدثنا عن الخبر من حيث التوسط ماذا يبقى عندنا الفعل والاسم يبقى عندنا ماذا الفعل الناسخ واسمي واضح فيتوسط بين الناسخ والاسم وقد يتوسط الخبر يعني يجوز أن يتوسط الخبر بين الناسخ واسمه هذا معنى الكلام وفي هذا يقول بالمالك وفي جميعها توسط الخبر أجز وفي جميعها يعني في جميع النماصر توسط بالنصب توسط الخبر أجز أي وفي جميعها أجز توسط الخبر واضح؟ وكل سبقه دام حضر إذن يجوز ان يتوسط الخبر بين كان واسمها واضح ها مثل هذا شطر بيت سلي ها ان جهلت الناس ان وعنهم فليس سواء عالم وجاهل سلي إن شئت تجوز سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول هكذا البيت نعم. نعم الشطر قال فليس ذمحل الشاهد فليس اذا ليس خبر اه عفوا من اخوات كان فليس ها سواء عالم نظم الكلام قبل التوسط ما هو نعم فليس عالم وجهول سواء أو نقول فليس العالم والجهول سواء ملاحظان ها؟ كيف سواه خبر السواء هو الخبر ليس العالم اسم ليس والجهول معطوف عليه سواء خبر واضح لكن هنا الشاعر هذا العربي قدم سواء على العالم وجعله بينه وبينه وبين ليس ونحن نكتفي بالحكم لا نزيد هو قال يجوز التوصيل لا نقول نقدم خبر ليس عليه فنقول سواء ليس عالم وجعوب وقال الجواز توصد نقول الجواز توصد احكام اخرى ستاتي في متون اخرى واضح اذا فليس سواء نعرب ها من يعرب كل البيت او الشطر فقط نعم يقول ليس فعل الماضي الناقص مبني على فتح لا محل له من الاعراب وين شئ اتفق الجامد كذلك زيد سواء خبر سواء سواء خبر ليس ايه خبر مقدم يجوز نعم تقدم على على على المبتدا ليش لماذا مبني منصوب نصوب نعم منصوب بالفتحة اه منصوب ونصبه الفتحة الظاهره على اخره ايه اسم ليس رفعه ورفعه ظاهر معطوف عليه. هكذا الاعراف في التحقيق ان جهلت سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم هن يعرب؟ سلي آه. ابراهيم سل بني اسرائيل سري ها نعم دين. ايه وين الفاعل اكتبوا كتبا اكتبي اكتبوا سلوا سلا سلي سلا سلوا سلي اين الفاعل الواو والالف والياء هنا اذا الياء ضامن متصل مبني على السكون مع الرفع فاعل واضح ان نعم حرف شرط مبني على السكون جازم يجزي الفعلين هذا ايه واصل غيره من يواصل حتى نربح الوقت حسين ان جاهل جاهل تجاهلت جاهلت جاهلتما جاهلت جاهلت ها يا رجل تقل هذا الماضي مبنين على السكون جاهلا I am ما ابن does فتح body of the body do to من ما Who does the body of the body do to the body? If you say you are not ready for the أو تقول مبني على مبني على الفتح المقدم نعم من دوره ها شو من يواصل ها جاهلاتي. ها توالي اربع حركات الفرار من توالي اربع حركات تي التا ضمن مبني على كسر من فاعل نعم نعم هو الصحيح والاسهل واضح الناس نحن اليوم عن الناس في الجمعة وقبل قالي في المثال لا أدري اي مثال كان الناس هو مثل واحدا والآن في هذا الناس علم به أحسنت منصوب ونصبه لكن الناس تفعو به لجهلتي آه، إنجهلت الناس، آه، لفعل لفعل سلي، هم يفعل بني س سؤال، سليم ناس إنجهلت، هذا أصله، هو. ولهذا هذه إنجهلت هذه جملة اعتراضية، واضح؟ جملة اعتراضية، وجملة اعتراضية بلاغتها التل... ماذا لماذا؟ لماذا تفيد التوكيد توكيد، واضح؟ ناسا مرحظة إن جهلتي الناس عنا وعنهم عنا جعل رجوع متعلقة بماذا ها ها عنا وعنهم نعم متعلقة بسلي سلي عنا وسلي عنهم سلي الناس عنا وسلي الناس عنهم نكتب بيهذا القدر هنا في تفسير الشرط هنا إن نرجي الكلام للدرس القادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واطلبوا ان تحضروا بقيه من الدرس واضح الاسبوع القادم الجمعه المقبله يوجد درس